1. بالله من الشيطان الرجيم ويوم fra جميعا ثم يقول det vil قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ بَلْ كُنَّا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 om mudid <mully> كذب Kævdæb al-læthien min Thank you. Hvor er قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اتديت فبما يوحي وَلَوْ تَرَى إِدْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيرٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ لَهُمُ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَرٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ فَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَبُونَ كَمَا قُعِلَ بِأَشْيَاءٍ إنهم كانوا في شك مريد قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير